سوفوا أن أتأمل معكم في هذه في وقت من رسالة معلم أولى في رسول الأولى في الحسادة في حسادة عشر أن هو أحد ال الذي لكم من الله لكم لأن سمجد الله وفي ارواحك لما الله في اكتابكم وفي ارضك في خير من الناس مرمون ضد الجسد في الشهيرة كما لو كان لدخل الخطايا وتتسلمون عن كيس يحاربون الجسد بمتطرون على الجسد وكيس وكيف يقيمون هذا العدو ولكن عن الجسد. ان الجسد بركة كبيرة في ارواحكم وفي اكسادكم الجسد ليس شرا هو خير ولو كان نطفق الله لان الله لا يخل شر. تقت على ادم وعلى حواء وهما غجاء ولا سر فيه ولا خطيه سباطا <تصفيق> مقدس ورب الروح ولا يعاند الروح بخطيه وكان الجسد ما كانت السيد المسيح يلبس جسدا وجسد السيد المسيح كان طاهرا كله هو حقوقه ايضا وهو أنه يلبس لا بس جسد يلبس بسميه الناس لا اكدا فسر <تصفيق> سرنا نك نكرم أجداد الكهدين ع ولا ولا ولو من دس الكهيد لا تقدر بثمن بصرفون ب ب ثلاث في مصر برغوة برس الرسول الرسول لا يقتصر ولما كان الجسد السر ما كان الله يهل يقيم السر وما هد هذا الجسد ربنا في اليوم الأخير وكان مثالا لهذا النجد جد جد جلي على جبل طابور ورودنا عظم عظيم وشهوا بالنور وأنتم رأيتم جد جب جبور فكذا كان يشعوا فوق قبة الكنيسة. إذن ما كانت أبتدل فيهن من منها معجزات؟ إن عظام وضع عليها مجد سقام. لا رو لا رو. أنا لو نحن استطعنا أن نجلس. عبارها معناها ماديين ما دام الجسد ماد مادة لو صار الجسد روحك في طاعة الروح وصورة الروح هي نعز ليكون الجسد مجد الله يستهي ضد الروح والروح يستهي ضد الجسد وليس فالخد يتون الجسد فيه لأن الجسد يتحوه ويسلم عمله. كيف أترسل أن يمجد الله صلى الله وفي أرواحكم التي هي لله هناك أجهد أطاع الله فصرت هذه الأجهدات صرت هذا الجهد مجرد لمس الملابس فقط نسمع إن الخرق أو على القروح كان الناس يتبرقون في الأمراض وتخرج الأرواح الشغيرة لا يتبرقون فقط إنما يسمي كانت من شوب يلقى الأنباء إبرامة عنها بركة لأنها مجرد لمس بس جسده لمس بس من فرديته لم تلامس جسده مباشرة لكن بركة في أجزاء بركة كيف سيمكن أن يطيق أولا لا يعيش لا يعيش للماذا نفسه فالنقوة هو العمل الروحاني يظهر له الأسف الغذبة للماذا الغذب هو بالنظر هذا المات ويجتد الروحاني لا يعيش بالمات تأخذ كبز وحده يحيان ما من موطم الله لذلك جد, جد هذا جيد أننا ننفذ من الخضوع للمات ومن هنا نربي هذا الجسد المللة ولا تكون غاية ولا يعيش ليأكل زيت كل جسد ذو بالنات ذو بالذو بالنات، الجسد الذي يمجد الجسد الذي يتعب يتعب من أجل ربنا، نتعب بقدر ما يتمجد، فتتعب في الصوم، في جسد يتعب في الخدمة، على شأن يستقع صلامة وينزل علشان شأن يدور له أو فشلاً. يأتي أو يذهب في رمشي من هنا لبنات يتعب في السرد المسيح يركز بانتشار الملكوت ويشفى كل مرض. ثم <تصفيق> يتحسون في جسدهم عن راحة النوم، راحة العز، من الأتعاب الكثيرة، شر ومتعة يغز النظر. وكن كما كان الغني أيام لعاظر يستفت وفي ناس يحبه مثل وهو واقف أمام الله يب يبعب وهو واقف ولا يجلد لو لو له يبع ي يب يبعب من هذا ربنا شيره ما يرجعوش يسجد الترخ يجسد لله أنت واحد بيسموش يخيش حيل حينثي جزده كبير شاك شاك من أجل ربنا من أجل الله متعب هذا الشيط ويتمجد الله بقدر ما بقدر ما تتكتب وتخلى الشلوك الجسد اللي اتريح على الأرض في السماء. كل واحد يأخذ أجرته من المسجد ربينا من أجل الخدمة ومن أجل العباد في السجود في الركوع في المقاميات وإنما يستمد الله في جسده الآلام هذا الجسد آلام هذا الجسد يعني لما أنت أعظم أنت غير من أجل الرب كثيرا ركبت تستان من أجل الرب كثيرا ذكر اتأذف فصوره يشرب يشرق ومرمضانه يرمو عليه جير حي وبعد كده والليف لما يبقى ذكر بيتفريك ومعلى الألم إنسان تعب والآلام أدان بإرادته وآلام سيقن عن أجل الله وكل ألف له أجر عند ربك في أجسادكم فيها وفي الثالث وفيها لما تكلم سأريه كم يمتد أجلي لما يقول كنا نتألم معه سترح ترح تملها من أجل ربنا في جددك سيدي بيهيلا في سكر من الجسد يس، تحمل أكل في المط والتعب والمش والصل والمخدير وعفتر الذي يتمد نجد الله أنت تتعب وعند نجد الله ايضا في اجسادكم بساك او قهوه الاجساد والجسد الطاهر النقي سيكون هيكلا للروح القدس الجسد النقي هو الذي يطلق نفسه فجسدكم من كل شهوه غبيه فقط ينقل ناس الاجساد غني كنين بطبيء الهيطة للراح القدس ها <تصفيق> ماذا ولكن الإنسان ككنيثة الشدارة هي هيكلا مكتسا الكنيثة بتقدس شن بالميروت <تصفيق> لن يقدس لأنه يجسن بالمهي الكنيثة تين <تصفيق> رشي <تصفيق> <تصفيق> ليوم تنهي الميرون جسده تحذات جسده ونوازله يدشن روح القدس تخرج منها صلوات وتتابع وجد منهم صلوات وتتابع الكريم وأن تستقيم صلاتك البخور قدام يه الكنيسة زي ركرك أيضا سمكن لله يسكن الله في ثلاثة الكتير تدخذك أفضل من كنيسة هنا هنا الكنيسة بالحجارة والمال تبنى فما لا تذكره لبجنة والمسيح في ديسة كنيسة المقدسة وزيطة مقدسة ودسلك أيضا هي سلمترة عن كمتوت لها منارة عالية وروري من الداخل أيضا قال عنك الرب أنت النور لأنه يدف نوركم قدام الناس ماذا مجدوا أبدا إذن دسلك لما بنجل الكنيسة بالنقاوة الداخلية بتعطي جسد إن شاء الله قل أغفل يدي لأسمع ذلك وغفل اليدين الداخلية مدنساً بأي لا يتركض إلى المد انه اعضاء هلست هتأخذ اعضاء المسيح واجعلها احضر في نفس الاصطاع كرنسي سهولة هلستم تعالية اعضاء المسيح هي جدا هلستم تعلمون ان اجسادكم لا هي. عرفت هذا تحديد كلم اجساد الاخرين تحديد كلم اجساد الاخرين لأن إلا أردت تمجد منك فقط بالشعب فقاوة التي جسدت وإنما يلع بالتقسير أن تمجد الله من أعضاء جسدك يعني أضرب نفسك حق بيمجد الله ولا بيجدد عليه ولا بيتكفت كان ثان وهو عضو صغير، لكن ممكن يمكن يستخدمه بهذك الله الناس الذين هم على سيف الله. كم هل نسأت؟ متى؟ إن وقلوا سلاميتك بيأكلون في الأهل، فعلمهم الإنسان. انت لكن ما يخرج من الفم ما يخرج من الفم خطايا النساء ونرى العبارة في الشدة يخرج من الفم يتنجس كل مسجيدة يمكن أن نجاسة هي خطية الزنا مثلا في الألفاظ ما يخرج من الفم ينجس الإنسان ما الإنسان والإنسان يحترس في الألفاظ منظر بركة وتمجد الله فيه نفيح وبالتلوث العذاب بار بار بر بركة كلمات التشجيع الكلمات التي هي كلمات الوعد كلمات نفيح نفيح كلمات عن الخطر تأتى جالسة تسرد نفيس شفتهات يا عروس من فسيكون شيء إنسان و هذا إن من قال لأخيه يا أحمق أنا خطية لك. لعل على بقدر غلب سكبا فاحته من اللسان و هل كان في الله كتاب ال الحالم سندنة السوم الكبير وما ألبأ الحان مسموع الآلام لو أحيانا رب عيسى فا. يا ربي اكبادكم هل عليك راي ولا تخرج الى الله هل تجد انيور وكلام المزاحر؟ ده بس بجد انك تسمع مذمه في غيرك فتفكره إيه؟, ايه ده تاني ست ايه ده بتقول واحد كده اسمك لربنا ولا يريد انك انت في جسدك باليدين اليدين البسول <تصفيق> ايها الخديسون وبارك الرب لن تلترك بالشفة في كل شيء انا طولت عليكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اخيرا يا رب اجعلنا مستحفر اجتماعي من الملكوتك ساكن نشيهتك محبة الله الآب الشركة الموعودة الروح القدس تكون مع جميعكم. أتى. ماذا يطلبون تقول. أتى. لكن إذا يتحول إلى معلم فأذبوا أذبوا إليه مفهوم القوة العالم ولا قلق قوة. خلفيه عليك كل اللي كله نسكب نسكب أمام الله أمام الآية معروف ندين بثلاث فقاضع أولا إن شاد انتجا فقد انتجا فقد انتجا كل سماس يدفع إذا انتجا إن فقد انتجا الإنسان شيء معاملاته شباع يدان شبكت شيرا مش الناس اكثر من الكلام هاي لا الناس هاي يغضب من احد ولا يغضب لحد يفير. هل المتواضع لا يقضل حد مي قد لاني بيتم مره ايه انا اللي قلت قلت من هم يملكون في كل شيء ولا يغضب أحدا لأنه يطلب بركة سكون لا يعشق أحد لأنه يفرك كل واحد في إحدى المرات جارة جبل نصري وقابل أحد الجبل ستأله عبد من الخبائل في هذا الزمن الصغير فأجابه عبد عبدكني يا أبي لا يوجب إن الإنسان بالملأ تدرسني يا علي لا يوجد جاء الإنسان على كمية أنظر الذي يلوم نفسه لا يلوم غيره لفك هذا مرضيشه ولا ما نفسه ما نعم غيره رح رحبت أن تلوم نفسه سلامة الحي وكل واحد يرمخه من إلى الإنسان المتواضع فإذنه ينوم نفسك ينوم نفسك إن كنت فتك ممكن تصلح نفسك أنا داراً في عينيناً فلم تصلح ذاتك ولم تترك خزيات إلا رجائز تنفسك آخرين وتنسب الخفايا <تصفيق> الإنسان لا يغضب منها إن الله بعضا قيل عنه إنه يريد ولا يسمع أحد خلقه شكو الكلام الجميل تردقه لا يقابل ولا يريد ولا يسمع أحد شخص لا ولا يقفش وفكيله ودخنا لا يقفش لكن الإنسان المتراض لا يقابل ولا يريد لا يغضب أحد هي رجع إلى في الكل ما يشير المرجزة الى دوار اللي تتعب في الاعتاد ومرت في الناس هي ايضا خطير رحي عدم تواجه وعدم محبه عدم تواجه وعدم محبه قيل المحبه لا تحتاج ولا تقبح المحبة لا تحتاج لأنه بيشتاد مفيس محب وأيضا مفيس فوادة الإنسان المتوادة إنسان رقيق يمر على الآخرين كالمسيو من رصد الفرد العليش وهذا كان فقط مالي جدا طبعا ونرحوكم بيغار غير للرب لأن الزمن بتاعكم نلوان عبد الآسان هرباني عمل إليه الزايد إليه هو تعباني هيدا بي وهرباني من الدلس هرباني خايش من هيدا لا عارفك ولم يكن الله في العصر ونير وزلزلة ولم يكن الله في النار ولا في الجرزلة وبعدين رحيل وإذا صوت منخفض خفيف يقول له ما لك دكوني a الله لم يكلمه في العصر ولم يكلمه في النار ولا في الزلزلة ولم يكلمه فيه إذا صوت منخفض خفيف لأنه ما لك دكوني a yield وحالك ومع creation استخدم هذا الصوت المنخفض الخفيف، الصوت هذه الوديعة الصغيرة التي الذي بتنا فيه صوت الله، الصوت الذي يشبه صوت المسيح الذي قيل عنه لا يقاتل ولا يصيح ولا يسمع أحد صوته. على السبب المتعدد كل إنسان رقيقا هادئا وديعا سيئا من غلو الوضاع والاستضاع وفي الحقيقة كل واحد متواضع لا بدك لأيه وليع لأنه ما... من شروط التواضع الوضاع فلا دينش مع بعض ومسيحة متواضع خلو مديع لا يغضب من قصر ولا يؤهد بحدا نظام الإنسان المتواضع سهل اكتفاهم تسأم هذا الشيء. زي ما نقول الشيطة روحاني هو بستخيلة يتعامل مع كل إنسان الإنسان المتواضع يخدم إيه كما قيل عن المسيح إنه ما داء ليخدم بل ليخدم وثمن حمى وغسى الهرب السلاميزي الإنسان المتوادع يقمر التوادع في حياته كلها شيء سلامه شيء أسيوه شيء تعامله شيء نظراته شيء عادته شيء نفسه في أكله في سكنه في كل شيء إنسان مفاعد في التقريب المتواجه واحد يقول لك هنا إنسان مفاعد هو الجان ولو أنت متابعة الجان خلي بلد من نفسك احتلتها يقول ولا تلعي يجب عليك اتمره هو الشكيط لا التعضى مش كلام باتعضى مش كلام باتعضى بحياة حياة حياة بالنسبة للشخص فقط أننا بالنسبة لكل ما يحيط لديه يعني إذا قلنا أن الشخص لا يستكر بنفسه ولا بكل ما يحيط لديه لا يستكر بنفسه ولا ببلده ولا بالهيئه اللي ينبني إليها ولا بمجموعة ولا حد. أحد يقول يجب بلد مليئ أحسن بلد في الدنيا. مجموعة ملي. مجموعة يقول على نفسه وأن قلنا في المجموعة ساعتنا بأحسن ملي وبروان ملي حد إن كان بمجموعة يشتريك فما هو يشتخر بالنسبة له وما بكل ما يحيط به أو أو ب بعين أو بمركز أو بأي خط نتمنى هذا نحن نحن من الله لأن يا رب يا رب اكتر يا رب يا, يا رب انا مشتاك مشكلة أسرار الله تكشف للمتواضعين ان لا بيقولك يقولك إن اننا بيجين رؤى وهو مش متواضع تتكشيه على طول يا اما الله لا يكشف أسراره الا للمتواضعين نقاضع نقاضع ده لما قولة الرسول جاته رؤى كثير ربنا خطني سؤال لأن ما ارتفع من فرص الاستعلامات وعطيه بشنكة الشنجسد ملاك الشيطان ليستمني لكي لا ارتفع <تصفيق> رؤى من الصحيح. ان ان لو كانت رؤيا اعطيت له لا عقودك لحد عندي لو متخيل ان ربنا تشوف اقراى ان متكلم رجل السوق ابدا يستأمن على شاف لان لو كان رايه فان كان ويقول بس انا صحيح ما استحق اشتقاتي واحد لكن اللي حصل الولاد غدني رؤي وكل ما جاد واحد يقول له قسل رؤي انتهى افعل جملة جميع كلام ولا ايه منغطين العذراء بقى لانها كانت متوابعة ومقدير معذرة الى اتباع خلاها تبقى والدة الولاد بلا واحدة كانت عن جالة وما كانتش متوابعة لما بس كانت تلفة على كل سكان بيت لحم ولا الموترة لكانت الدنيا كلها لما إنسانة اتنهى بيجيب مجموعة في لما يدخلوا كل يوم في الترب وما تستعملقاش تلفة على الجران وجران الجران متقول لهم اليد ده الخنطة وتساين وتمترها في الأعراب وتقول على تطوّقك الكامير وتبقى حقايا نستيهارها الجنيه ليه لأنني مش عادر ما تتكلمش مش ما تتكلمش فمدام الإنسان لما ربنا بيثيث يلغى دنيا كلام يبقى ربنا أو يديد حاج يشوفه متواضع بالكلام ويحفظ الحكاية دي والله قيل عن العجراء إنها كانت ترى كل هذه الأمور وتحفظها متأملة بها في قلبها وكانت شاكدة ولا بتحكي ولا بيه يمكن ربنا. كل تلك الأنجيل لما قعدوا معاها لكي يتسوفوا حوادث الهيلاد قالت لهم بعض حوادث بسيطة فقط وما قالتش انتظر ولذلك تلاقوا الإنجليين وكسبوش المعجزات التي حدثت في أرض مصر المعجزة كانت تحصل أرام العذرة حدث كثير مشروش وكتأمل شيئا ذهبتك وهي دين سنين تتحدث عن المعرضات العوضراء ما كانت تتحدث مطلقا عن المعرضات تطور واحدة حاجة نقر اتمر لها الحيث تحتمل الحكاية هي ازاي بس تحتمل هتتكلمتي ازاي مجرد نظرة كده ل... لزمانه لشكله لتأثيره لكل يحصل كل يوم بلو قعد تكسر مذكرات يوم بيوم تقلب خطر سمت شامتها تبصر هذه الأمور كلها متأملة بها ايه في قلبها وهي سكتر والإنسان المتوابع